بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول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 فكيف كان عقاب وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واسعك كل شيء رحمه وعلما تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 ما قتكم أنفسكم إذ دعون إلى الإيمان فتكفرون؟ قالوا ربنا أمتتنا تيني وأحيتنا تيني فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلطين له الدين ولو كره الكافرون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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كتبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا تاحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا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 كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وفد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها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 يوما من العذاب قالوا او لم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال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 الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفقون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 قول العالمين هو الحي لا اله الا هو بدعووه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني اليبينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم صفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغ أجله مسمو ولا لَكُمْ تَعْقِلُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإن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 فإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا يرجعون. وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكِ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصَصْ عَلَيْهِ